خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجأن من مارج من النار، وخلق الجأن من مارج من النار، فبأي آن؟ ربك ما تكذبان، رب المشرقيين ورب المغربين، فبأي آل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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء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 لفضيله الدكتور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 إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما مِن عظن منا روا نحاسب فبأي آلاء ربك تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان